بحر هالدنيا كم غي ي عديد وكم عدو اجاب غريبة الدنيا كيف صارت امل وقطعنا فر الغياب بحر هالدنيا كم غي عديد وكم عدو اجاب غريبة الدنيا كيف صارت امل وقطع سافر الغياب بحر من خير على سروبه بحر وادي هارمسوبه بحرنا بخير على دروبه بحر وادي هارمسوبه ومحديد ومحبوبه ولو ساكنه بالاهدار ومحديد ومحبوبه ولو ساكنه بالاهدار